بسم الله الرحمن الرحيم ان أرسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان انذر قومك من قبل ياتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا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 واتبعوا, واتبعوا من لم يزده ماله وولده ده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن وَلَا ولا تذرن ودا, ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا